وكذلك أنزلناه آيات بيناته وأن الله يهدي من يريد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 ولهم مقام من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم من أعيدوا فيها وذقوا عذاب الحريق إن